غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إنكم أيها الضالون المكذبون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 لو نشاء لجعلنا حطاما لو نشاء فظلتم تفكرون اننا لمغرمون بل نحن محرومون أفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الذي تشربون أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نحن المنزلون لو نشاء مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ تَشْكُرُونَ أفرأيتم النار التي ترون ا ف شجرتها ر اي ت م نحن جعلناها تذكره ومتعلى المقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم الله